لِيَكْفُوا بِمَا آتَيْنَاهُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ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 ايام سيفون على هون الام يدسوه في التراب الا سا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ يَجْعَلُونَهُم لا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما